بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل وكفى وكيلا جوفه وما و على الله بالله جعل الله لرجل جعل ما ا في قربين من أ ز 私たち ا 今日の夜を ه ر و من ن منهن أمهاتكم وما جعل أ ز و ا ج ك م اللائي تظهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم أ ا ب ن ا ء ك م ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم دناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم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 وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم و أ, أ خ ذ ن و و ا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا أ ل ي م ا, أ يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم إ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءَتْكُمُ من شوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا سرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتبها وما تلبثوا بها الا يشيرا ولقد كانوا ع ا ه د ا ل ل ه من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ر وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إ ن س ر ب ت م من الموت أ و القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل م に人生を変えるのは私 م 思 م 出 ن 変 ل ل のは私の思い出を変える ر は私の思い出を変えるのは私の思い出を変えるのは私の思い出を変え ل のは私の思 ولا نصير は ا قد يعلم الله え ل م こと言 ي ن منكم و な ل ق ا ئ ل ي ن لإخوانهم ه えないこと言えないこと言えないこと言えないこと言えないこと言えないこと言えないこと言えない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 وكان ذلك على الله ي س ي ر ا يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهبوا وان يات ا ل أ ح ز ا ب يودوا لو انهم ب ا د و ن في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إ ل ا قليلا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 ل ي ر ز ي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء ا يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم اولم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم من َ ه ل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ث ك م ارضهم و ِ ي َ ا ر ه م و َ م و ا ل ه م و َ ر ض ا لم ت ط ُ و ه ا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 وان كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان الله اعد للمحسنات منكن ّ ادرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن ّ بفاحشه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 يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول لستنك أحد من النسائي من أحد اتقيتن فلا تخضعن بالقول ف ي ض م ى عن الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا و ق ل ن في بيوتكن ولا ت ب ر د ن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين ك ر و ج ه م والحافظات والذاكرين الله كثيرا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 وَمَنْ وَرَسُولَهُ وَإِذْ تَقُولُ وَأَنْعَمْتَ مُبِينًا يَعْصِ أَنْعَمَ اللَّهَ ضَلَالًا ضَلَّ لِلَّذِي فَقَدْ ْしَ ك, ك َ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي, في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ ن ُしْくِ ي ه ِ و َ ت َ愛ْ ش َれないでく ا س い」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 「や يها الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا」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 ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع اباه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 ف َ م, م َ النبي ل ي ه انا احللنا لك َ ز و ا ج ك التي آ ت ي ت ا ُ و ر ه ن و م اسماء ملكت ن ك م م أ ف الله ا م ل ك ت ي م س ن ك مما ى ما أ ف اء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي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 「とりあえず」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 ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعدبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 فإذا قعنتم ف ا, ف ت ولا ي ي ي ي إ, أ ن ت ش ر و ل ا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن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 私たちはね、今日はね、このように思い出してくれているんですけれども、私たちはね、 ولا ا أ ب ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ل ه ا س ل ك ا ش ي ء ش ه ي د ا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما いやいやいやいやいやい ن いやいやいやいやいや ل やいやいやいやいやいやいやいやいや ا やいやいやいやいやいやいやいやい ا いやいやい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 「やあいはなれ家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 و 家 و 家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の و, و, ف ف ف و ا 家の家の家の家の家の家 ي 家の ا の家の家の م の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の و َ家の家の家の家ْ家َ家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 「انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشتقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا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 www.islam-dashcall.com